لأن يوم اجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما ما يوم الفصل من تبعهم الآخرين كذالك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألا نخلقكم؟ I 117. ويل يومئذ للمكذبين 118. أَلَمْ نخلقكم فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا نَقُم <تصفيق> <تصفيق> <بهل يوم إذي للمكذبين> <إنطلقوا> مَّا انْفُت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَئِن طَلَقُوا إِلَّا مَا انقلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤمن وان ادركت انه جمالا متقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا وانيروا يزل المحسنين قلوب المتع قليلا انكم مجرمون ويل يوم اذل للمكذبين وإذا قيل لهم ركعون يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون باسمه